أفسح هذا أن أنتم لا تبصرون يصلوها فاصبروا أو لا تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جناتهم بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا وشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مخفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا بعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكلة ولحم من جَبُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّنَا فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَدْ نُفِئْ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ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 يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين